يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام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 ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم؟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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم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 وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نِعْمَةَ الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأقعنا واتقوا الله إِنَّ الله عليم بذات الصدور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 وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم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 وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي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 واتل عليهم نبأ بني آدَمَ بالحق إِذْ قربا قربانا فتقبل من أَحَدِهِمَا ولم يتقبل من الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إِنَّمَا يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي واثمك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 قال يا ويلة اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءه أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل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 إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لأسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلون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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ يُعَذِّبُ من يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير.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 وليحكم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأُولَئِكَ هم الفاسقون وأنزلنا إِلَيْكَ الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه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 يَصْبِحُ عَلَى مَا أَسْرُ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا الذين الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جُنْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا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 ذلك فضل الله يُؤْتِيهِ من يشاء والله واسع عليم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 بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء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 هُوَ الَّذِي يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أن أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ جَنَّاتٍ النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون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 124. فما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين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 وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أَلِيمٌ أَفَلَا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فاعلموا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا وعملوا الصالحات وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ ثم وَآمَنُوا ثُمَّ متقوا وَأَحْسَنُوا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 لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين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 فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فَإِنَّهُمْ عبادك وإن تغفر لهم فَإِنَّكَ أنت العزيز الحكيم